لهم بنيان مرصوص، وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تحذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فنما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 مصدقاً مصدقاً لما بين يديه من التوراة ومبشراً برسوله يأتي من بعده اسمه أحمد فلمَ جاء؟ قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي قوم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذين يجبون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 ذالين اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم يعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنحاء ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحببونها نص من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم كما قال عيسى مريم للحوادث من أنصاري إلى الله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 أيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين